وتقضت فرحة اللقيا كبرقين وسمان أظلمت بعد التماعي وتقضت فرحة اللقيا كبرقين وسمان أظلمت بعد التماعي آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقات شمس الوداعي آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا شمس الوداعي فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا دعي الإخاء ربنا عهدا وثيقا أن لبي ان دعى داعي الاخاء يا اخي اليوم نمضي وعزائي ان شمس البين تطوى باللقاء يا اخي شمس البين تطوى باللقاء وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع